حلوة شعي الجمال الكون وقاليني بلواها هالعيون شلونة منها سحر تنوبني بغتلها وزمن عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا كلها تسوى عندي الدنيا كلا هالعيون شلونة وبدأ بغدالها روزة من عندك حبيبي دسوة عندي بدمية كرة بقدم لك هديه اطلبش ما ردت مني خد والدلال عليا خد والدلال عليا يا ابو عيوني وحياتي قلبه قدم لك هديه اطلبش كم ماتوا يا بقلبي من المحبة لا تظن عنك أتوب عقل بغرامك يا مذوقت القلوب, القلوب يا بقلبي من المحبة لا تظن عنك أتوب عقل بغرامك يا مذوقت القلوب انت حبي نفض قلبي I'll get you out